ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل أَلِفْ لَا أمين تَنْزِيلُ ر ح ي م ا ا أَمِّينَ ت ك ا ب رَبِّ فِيهِ مِنْ للعلوم ا م أَمْ ي ي ن ق ل و ا ف ت ر ا ب ل هُوَ ا ل ح ق مِنْ ر ب س ل ت ن ر ق م ا م ا ه م ن قبلك ل ع ل ه ا ل ن ا ب ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا في س ت استوى ة أيام ثم, ثم ع ل ى ا ل ع ر ش م ا ل ك ه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 موسوعه ا د ة ا ل ع ز ي ن ا ل ر ح ي م ا ل ذ ي أ ح س ن كل ش ي ء خ ل ق وبدأ خ ل ق ا ل إ ن س ا و م الاسلاميه ه من ل ل م ن ر و س و ج ع ل لكم ا ل س م ع و ا ل أ ب ص ا ا ر و ل أ ف ئ س ي للعلوم ا ل ا س ل ن ا ف ي خلق جديد بل جديد ه م ت و ف ا ك م ملك ا ل م و ت ا ل ذ ي ك ل بكم ثم إ ل ى ربكم ر ت ج ع و و ن ل و ترى إذ ا ل م م ج ر و ن ن ا س و ا و س ه م عند ر ب ه م وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إ ن ن ا موقنون ولو شئنا كل ن ف س ه و ع ه ا ل ك ن حق ا ل ق و ل م ن ي ل أ م ل أ ن جهنم و ل ك ن حق ا ل ق و ل ا م ي م ا س أ ج م ع ي ن ف ذ و ق و ا ب م ا ن س ي ت م ل ق ا ء ي و م ك م ه ذ ا إ ن ا س ل خ ل د ب م ا ك ن ت م تعملون إذا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة اعين جزاء افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون موسوعه ا ل ن ا ر ب ل أن ي خ ر ج و ا م ن ه ا ك ل م ا أ ر ا د و ا أن ي خ ر ج و ا العذاب النابلسي أ د ى دون ل ع ذ ا ا أ للعلوم ه م ي ر ج ع ن و ن أ ظ ل م ممن ذكر آ ي ا ت ربه ثم أعرض ثم ع ن ه ا إنا م ن ا ل م م ج ر ي منترون ولقد آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب ف ل ا تكن ف ي مرية من ل ا ئ و ج ع ل ن ا ه م ى ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل و ج ع ل ن ا م ن ه م أ ي ن